كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريقة كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقة مدد الشيطان من أسبابه حبلا وثيقة مكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريقة كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقة مدد الشيطان من اسبابه حبلا وثيما منكرات كنت اتيها غروبا وشروقا غزت الاثم لحم غزت الاثم لحمي ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شدة الزحف في الطريق يا رفيق الدرب يا رفيق الدرب مهما كنت فذل لن تفوقا والجماهي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 سوق أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا صافيا يكفي بروقا